بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول أعلَّت لكم بيمة الأنعام إلا ما لا لَيْكُمْ غير مُعلِّ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّ والذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله ولا الشهر الأرام لا تعلوا I وَلَا الَّذِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْأَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ و وَإِذَا عَلَلْتُمْ فَفَضُّوا وَلَا يَجْرِي مِنَّا قَبَ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ فَضُّوا عَنِ الْمَسَ جذ الحرام أن تعبدو وتعاونوا على البر وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُذْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم والأم. النقطة والموقضة المتريضة النطيعة وما أكلت سوى إلا ما ذكرت وَمَا أَنكَ لَسَاوُوا إِلَّا مَا ذَكَّىتْ وَمَا ذُ فِي عَالٍ نُصُبٍ وَأَن ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشى الراس فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ الله غفور رئيب فسألونك ماذا احل لهم؟ قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلم. ولقد جاءتكم بهذا الكمال مما فكلوا مما أمسكنا عليكم واكروا اسم الله عليك واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُعِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتِ وطعام الذين أوتوا الكتاب إلّ لكم وطعامكم إلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمؤصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُ غُنْمًا أُجُرُّهُنَّ مُحْصِنِينَ يَومَئِذٍ فِي نَعِيمٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَذَ أَوْطَالُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّرِ فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكافين وإن كنتم جنوبا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 ثم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا ممسعوه بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من عرج ولكن يريد ليطيرك ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ويذكروا مَا تَوَلَّى عَنْكُمْ الَّذِي وَ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء في وَلَا يَجِدِ مَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَنَّهُمْ آللَّاتِذِلُّ اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني إسرائيل رائيل وبعثنا منهم مثني عشر Allah, if I am with you, if Kata aata tumozzakaata wa a biruusuli wa azzao tumo mua وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ ولا أدخلناك جنات التجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من كن فقد ضل سواء السبيل أَفِيمَانَكُمْ بِعَهْدٍ مِيثَاقُهُمْ لَنَعْمَهْ جَعَلْنَا قُلُ يعرفون الكلمة عن مواضعه ونسوع الضم مما وَلَا تَزَالُ تَفْطَلِعُ عَلَى خَائِنَةِ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المؤمن وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِثَاقَهُمْ فَنَسُوا عَوَّمٍ مِّمَّا فنسوح الظم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة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 فَاتْجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ الرُّورٌ يخرجهم من أولمات إلى النور بإذنه من ظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 قل فمن يملك Surah Al-Fatihah. man. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ اذْكُرُونِ نَعْمَتَ اللَّهِ عليكم يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبِيَاءً وجعلكم ملوكا وَآتَاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اذباركم فتنقلوا خ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإننا لن ندخلها وإنا لن ندخلها يَخْرُجُ مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَلَمْ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَعْمَلَ اللَّهُ ودخلوا عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب واعلم الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا أخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها معرضة عليهم أو بعيداً يتيحون في الأرض فلا سَالَ الْقَوْمِ فَاسِقِ وَأَثْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرُبَا قُبًّا فَتَقَبَّلَ مِن فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الْآخَرِ. آلَا لَا أَقْتُلُنَّكَ قَال إِنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن تا الى يا ذا كل تنتلني ما انا بباسط يد الىك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنِّي أُرِيدُ أَن <تبور> أبي إثني وإثنك فتكون من أصحاب النار وذلك أطاعت له نفسه قت لا أخيه فقتله فأصبح من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض لوريه كيف يواري سوءة أخيه أَلَغَيْن وَلَتَأَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَبِ فَأَرَيْتَ فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا ولا بني رَأَيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَ بِغَيْرِ نَفْسٍ مَنْ بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ومن أحياها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ويسعون في الأرض فساذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أَوْ يُصَلَّفُوا أَوْ تقطع أَيْدِيهِمْ أَوْ من مِنْ خِلافٍ أَوْ رِفْءٍ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر لله وسيلة وجهاد في سبيله لعلكم تفلعون إن الذين كفروا لو أن لهم ما بجميعه مثله معه ليفتلوه ومثله معه تدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم مريدون أن يخرجوا من النار وما هو one sari kuansari pantu والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوبه الله إن الله فوحي ألم تعلم أن Tamawati wal-arudi yuhanzibu man yasa'u yangfiru li man والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أري من الذين قالوا آمنا بأفواههم لا يحزن الذين يساعون في رِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا الْحَسَنَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ يَقُولُونَ إِنْ أُتِيتُمْ مَا فَخُذُوهُ وَإِلَّا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُؤْذَلُوا وَيُطْفَئِرُ كُذُبًا فَهْو لهم في الدنيا خز ولهم في الْآخِرَةِ عذاب Ma'una lil-kathibi A-kailuna l-suh Fa'in jāu أو أرض عنهم وإن طرّض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بين المسيح الله يحب المقسطين وكيف كَمُنَكَوَالَ تَعُومُ تُرَاتُ فِي عُبُّ اللهِ فَمَتَ وَلَوْ نَمْ بَعْدَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلَنَا الضَّوْرَةَ فِيهَا هُذَوَ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هذوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استعفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء anta ta se un na ta so ni la ta ta بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتلنا عليهم إِنَّ النَّسَبَ بِالنَّمْ وَالْعَيْنُ بِاللَّيْنِ وَالنَّفْسُ بِالْأَمْ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأَونِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُورُوحَ قِصَاصٍ فَمَنْ تَفْتَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ الْعَذَابِ <تصفيق> وَقَفْ بِنَاءٍ عَلَى أَثَارِهِ بِعِيسَى بْنِ مَوْعَادَ بقل ما وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ مِنَ تورطه ذه وموارث المتقين، واليحكم أهل الإنجيل بما أزل الله فيه.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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ا وَا ا م م م ج ا ]كم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَٰهُ اللَّهِ مَوْعِدُكُمْ جَمِيعًا فَغَنِمُوا بِأَنكُم بِمَا كُنتُمْ فِتْنَةً وأن اعكم بِمَا بما اللَّهُ الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا وَأَذَرُهُمْ إِن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَعَالَوْا لَوْ فَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَأُكْمَى الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللَّه حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْأَخْلَقِ إِلَّا لِيَأْتِيَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى There are the also elders of the وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Wa al الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فَعَسَرْ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ فِي أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَا كُبْتِينَ هبطت أعمال غم فأصبحوا خاسين يا أيها الذين آمنوا ما يعتد. دا منكم عدينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا ذ ذ ك فضل الله يجئ ميسر والله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَلَّذِينَ آمَنُوا لَذِى يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَمَن فاذن الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين تَخَذُّ دِينَكُمْ مَوْضِعًا وَلَا هُوَ لَا تَأْخِذُ الَّذِينَ تَخَوُذِ دِينَكُمْ رُضُوا وَلَا عِبَادَةَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الذين أُتِرَ الكتاب من قبلكم والكفر تق الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت إلى صلاة تأخذون غزوة ولا إما. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من إِلَّا أَنَّ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَّا أَنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا من قبل وأن أكثركم فاسقون قل أن أنبئكم بشيء من ذلك are <laughs> the من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه ملق ردس والخنازير وعبد أولئك سرّ مكانه وأضل عن سائر وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَاجُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُوا وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يتارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السعر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهى هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر La vista macanua es maún. وقال الذين يغدو يدر الله مولاه ان ايديه وَلَوْلِنُ بِمَا قَالُوا بَلْ يذاهِمُ مَبْسُوطًا ثَانِيًا كَيْفَ فَسَاءَ وَذَا يَذِ ان كَثِيرًا مِّن مَّاءٍ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَيَجْعَلُهُ وَالْقَائِرَ بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَالَ فلما اوقدوا نار للحرب ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو انما ان الكتاب آمنوا وتنقل لكم فانا ان لا يأتين ولا أدخل نعيم ولا أدخل نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنزيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وما أُزِلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلْفَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَس انتم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فَلَا تَأْسَى لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئَنَّ وَالْمُنْكَرِينَ لا <تصفيق> صامن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 قُلْ لَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَاءَا فُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ ثَبَتَ اللَّهُ أَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ والله بصير بما يعمل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن عمايم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِالْوَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَقَدْ كفر الَّذِينَ قَالُوا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاعِذٍ وَإِنْ لَمْ يَنْتَوَىٰ يقولون ليمستن الذين كفروا منهم عذاب أليم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر <عصوص> كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضوء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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا أسوا وَأَعِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَوِ دَوَائِسَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلو ترى <تصفيق> كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللَّهِ هُمْ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءً وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اِسْتَخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ ان كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أسرقوا وَلَتَيْدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أعلم نزل إلى وسول الطوائف ينهو تفيد من الدم مما أرفوا من يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَنُؤْمِّنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَكِّ وَنَطُمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَكِّ وَنَصُمَعُ أَنْ يُذْخِرَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّابِ فَأَثَابَهُمُ الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنعاء خالدين فيها وذلك جزاء المعسين وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَبُرُوا فِي ابْتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يا أيها الذين آمنوا لتعلم الطيبات ما أعلمه لكم إن الله لا يحب الموتين وكلوا مما زقكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعريه وقبة ومن لم يجد فصيم ثلاثه ايام ذلك كفرت ايمانكم اذا حلفتم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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصابه والقمار رجس من عمل الشيطان الشيطان أجتنبوا له أن لكم تفلحوا إنما يريد جَائَ طَانُ أَيُّكَ عَبِيدَنَ كُمُلَ عَذَا الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَعْصِدُكُمْ وَيَعْصُدُ داكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أنما على رسولنا البلاء. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا وَمَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَغْلِبُنَّكُمْ قَوْمٌ الله بشيء من الصيد تناله أيديكم لا يَعْلَمُنَّكُمْ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ قُوَّتِ نَا لَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاءُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُ بِرَبِّهِ فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين قُتُلُواْ الصيد تَنَاهَوْا أَن ومن قتله قَتَلَ وَقَتَلُواْ فجزاء مُتَعَمَّدًا لما قتل من النام يحكم به ذوى أذل منكم يحكم قم به دواعل من قبادين بالي أو او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبالا عفى الله عما سفى ومن عاد فينتكم الله منه والله عزيز ذو انتقام لكم صيد البحر وطعامه مثال لكم وللسيارة وأُرِّمَا عليكم صيد البل دُمْتُمْ دمتم أروا واتقوا الله أن الذي <ت government> <تصفيق> إليه ضاعوا الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم أَلَمْ أَقُلْ الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم ما والله يعلم ما Oh, uh -huh. I you. أَوَ <laughs> لَهُ Yeah Tadam. يا أيها الذين آمنوا ثابت بينكم إذا حضر أعدكم الموت إن الوصي. إذا عبر أنكم الموت إن الوصية اثنان ذا اليمق أو آخران من أو آخران من نائركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبثونهما من بعد ولا تفرق سمان بالله إن اغترتب لا نشتري به ayou konsiman bil lae you tab tum لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثين فإن عُثِرَ على أن الن غُوم سعَقائِت م اخرون يقوم من مقام غمنا من الذين تعق على يمل اوليان بالله فيقسماني بالله لشهادتنا أأخو من شهادتهم وما استدينا إنا إذن لم نوالي ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيماني ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على ويا أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمان واستقوا الله واسمعوا والله لا يهذي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ما ضاع Until the stream is subscribed or the channel is subscribed نَمَسِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَادِ دِسْكَا إِلَئِ يَا تُكَبِّرُ الرُّوحَ الْقُدُس إِذْ أَيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ وَنِكَايَ أَذِقْ وَارِ بِإِذْنِ بَتَنَ فُخُفِيهَا فَتَكُونُوا قَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الاكمام والابرص بئن واذ تخرج الموتى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 روم مبين وَإِذْ أُحِيتُ إِلَى الْعَادِينا أَن آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا عاد بي انما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 قُلْ مِنَّا وَتَكُون ما إِنْ نَقُدُّ بُنَا وَنَعْلَمْ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا إذاً لأولنا وأخينا وأيتم وَأَزْوَقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعِزِّ قِدْرَةَ الْمَغْوِ إِنِّي مُنَزِّلُ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ فَإِنِّي أُعْلِقُهُ وَذَابَ الَّذِي أُعْلِقُهُ أَعْدَمٌ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنْ تَخْذُدُنِي وَأُمِّي إِلَهَ إِنِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ ما كل تولهم إلا ما آمن بي أن بوذ الله وكنت عليهم شهيدا ما ضمت فيهم فلما bain tenit ku ta وأنت ولا كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وَإِنْ سَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ